ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولون الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم عذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم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 فَنَعْلَكَ طَارِقُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعُكَ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ عَلَيْسَنَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ طَائِرِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا ورحمة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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اولائك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء ايضعف لهم العذاب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 فَقَالَ الْمَرءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ الذُّلَّ نَبَذَ وَمَا نَرَانَ قُم عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردنا النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهذك إلا من سبق عليه القول ومن آمن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 وقيل يا أرض بلع ماك ويا سماء أقبعي وغيض الماء وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُصِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَهُمْ وَلَا تَضُرُّنَهُ شَيْأً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معهم برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير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 قال سلام فما لبثا جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرا وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة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 فَلَمَّا أَظْهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ أَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوّْاهُمْ مُنِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ طَأَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَأَكِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وطاق بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِرًا هَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْظُودٍ مَسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدين أخاه شعيباً قال يا قوم عبد الله مالكم من إله غيره ولا تنقص المقياس والميزان إني أراكم بخير إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهقتم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهقتم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 ولما جاء أمّنا نجينا شعيبه والذين أمروا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها آلاف أهل مدينا كما بعثت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 ما يعبدها أولئك ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإننا لموففهم نصيبهم غير من قوس ولقد أتينا موسى الكتاب فاخترق فيهم ولو لكلمة سبقت من رب كلا بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يُرْسِلُونَ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَوْفَيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون